والمتكلم في أدب العالم والمتعلم وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب على خمسة ابواب وجعل الباب الأول فيما يتعلق به بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه وذكر المصنف رحمه الله تعالى ادله من الكتاب والسنه وسبق بل وذلك بيبي التفصيل وذكر اثارا عن السلف به فذلك وبينا فيما يتعلق بتلك الاثار وزدنا بعض المسائل المتعلقه بحكم طلب العلم وكذلك مسألة فرض الكفايه وفرض العين وبينا كلام القيم رحمه الله تعالى ولا شك ان الوقوف على النصوص المبينه لفضيله العلم واهله هذه تحرك الهمه إلى طلب السمو ولذلك انتهينا من الفصل او الباب الاول ونختم به بكلام للشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى سلام المؤصل من عالم مجتهد له باع فيه في العلم ونصيحته لها ومكانتها والشوكاني معلوم ان له كتابا ان له كتابا في أدب الطلب الذي قسم فيه المراحل الى اربعه مراحل يقول رحمه الله تعالى وينبغي لمن كان صادق الرغبه قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عالي الهمه ساميا الغريزه الا يرضى لنفسه بالدون وذكر هذه الاوصاف رحم الله تعالى لأن هذه الاوصاف شرط في تحقق العلم ان العلم لابد من منهم همة محركة ولا من إرادة جازمة وإلا لن يسعى الى شيء البت بل قال العلم كما ذكره رحمه الله تعالى ان المطالب الدنيويه لن تنال إلا بذلك فكيف بالمطالب الاخرويه الدينية في من باب اولى واحرى وينبغي لمن كان صادق الرغبة ان رغبة صادقة صادقه وقوي الفهم لابد ان يكون ذا فهم قوي فان من لم يكن صادق الرغبة لن ينال شيئا لا من الدنيا ولا من الدين وكذلك من لم يكن ذا فهم قوي كان ضعيفا في الفهم لن ينال كذلك ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع يقال شهم من باب ظروف فهو شهم اي جلد ذكي الفؤاد والطبع المراد به السجية التي جبل عليها الإنسان وهو في الاصل بصدر هو وطبيعه مثله وكذلك الطباع عالي الهمه ذا همه عال وسياتي بحث ما يتعلق بهمه ان شاء الله تعالى سامي الغريزة قال من اتصف بذلك الا يرضى لنفسه بالدون ولا يقنع بما دون الغايه ولا يقعد عن الحث والاجتهاد المبلغين له إلى اعلى المراد أو إلى اعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد فان النفوس الأبية ممتنعه عن الدنو والهمم العليه لا ترضى بدون الغايه في المطالب الدنيويه من جاه أو مال أو رئاسه أو صناعه او حرفه فاذا كانت النفوس لا ترضى بالدون في المطالب الدنيويه فمن باب اولى واحرى الا ترضى بالدون في المطالب الاخرويه إذا اوتي الانسان همه عاليه واوتي فهما وذكاءا وحرصا وهمه ووقتا فان اذا لا ينبغي أن يترك العلم وان يحصل اعلى ما يمكن من من العلم قال قد ورد هذا المعنى كثيرا في النظم والنثر وهو المطلب الذي تنشط اليه الهمم الشريفه وتقبله النفوس العاليه واذا كان هذا شأنهم في الامور الدنيويه التي هي سريعه الزوال طريبه الاضمحلال محل شيء ذهب فكيف لا يكون ذلك في من مطالب المتوجهين الى ما هو اشرف مطلبا وأعلى مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطر وأعظم قدرا وأعود نفع وأتم فائدة وهي المطالب الدينية مع كون العلم أعلاها أعلى المطالب الدينية الشرعيه الاخرويه هو طلب العلم لانه به ينال العبد سعادة الدنيا والآخرة كما مر معنا كلام القيم رحمه الله تعالى انه لن تصح له عباده البتة الا ببالعلم الشرعي الصحيح إذ كل عباده لابد فيها من اخلاص ولابد فيها من متابعة ولن يتحقق له الإخلاص إلا بالعلم ولن يتحقق له المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الا بالعلم اذا لن تصح له عباده إلا إلا بعلم ولن يلالا دخول الجنه ورفعه الدرجات في الجنه إلا بالعبادات وإذا كانت مبنيه على العلم وصحته دل على أن اشرف مطلوب هو العلم ولذلك قال مع كوني العلم علاها أو كذلك كما قال رحمه الله تعالى واولاها بكل فضيله وأجلها واكملها في حصول المقصود وهو الخير الاخروي فإن الله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته فقال شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وأخبر عباده بانه يرفع علماء أمته درجات فقال يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثه الانبياء قال وناهيك بهذه المزية الجليلة والمنقبه النبيلة فاكرم بنفس تطلب غايه المطلب في اشرف المكاسب واحبب برجل اراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيله ولا تساميه منقبه ولا تقاربه مكرمة فليس فليس بعد ما يتصوره فليس بعد ما يتصوره أهل الطبقه الأولى متصور بمعنى انه قسم الطبقات الى اربعه وياتي بحثه في محل ان شاء الله تعالى فجعل المرتبه الاولى اعلى الدرجات التي اراد بها طالب العلم أن ينال المكانة الرفيعه في المكانه الرفيعه في العلم فاناله على الوجه الذي تصوره فقد ظفر من خير العاجلة والآجلة وشرف الدنيا والاخره بما لا يظفر به إلا من صنع صنيعهم ونال نيلهم وبلغ مبالغهم وإن اخترمهم دونه محترم وحال بينهم وبينه حائل فقد اعذروا كما بينا سابقا أن من نوى ان يرفع الجهل عن الامه ونال ما نال من العلم ولم يتمكن فإنما فانما به بالنيات يرفعه الله عز وجل ما كانت العلماء وان لم يصل الى تلك المرتبه وليس على من طلب جسيمة ورام أمرا عظيما ان منعته عنه الموانع وصرفته عنه صوارف من باس كما قرر له سابقا ثم قال رحم الله تعالى فيا ايها العالم الصعلوك قد ظفرت برتبه أرفع من رتب الملوك ونلت من المعالي اعلاها ومن المناقب والفضائل اولا بالشرف واولاها فإن كل المعالي الدنيويه وان تناهت فليست باعتبار المعالي العلميه والشرف الحاصل بها في ورد ولا صدر ومعلوم أن الورده المراد به الماء الذي يورد الصدر هو الرجوع من من الشيء قال فانه يحصل للعالم اولا وبالذات الفوز بالنعيم الاخروي الدائم السرمدي اولى ما يناله العالم وعرفنا أن العالم في الشرع لا يطلق الا على من جمع بين العلم والعمل اذ العلم الشرعي لا يكون نافعا إلا إذا أثمر العمل وإلا هو حجه على على العبد ويحينا اذ يكون شرا ولا يكون خيرا بالتا وهذا محل وفاق كما بينا فيما فيما سبق قال رحمه الله تعالى فانه يحصل للعالم اولا وبالذات يعني ثم منافع تحصل العالم هي على درجات وعلى مراتب بعضها لا يصح أن ينويها ابتداء وهو ما يكون له من المحمدة والثناء عند الناس لكنها تأتيه تبعا لكنه لا يقصدها واما ما ينويه ابتداء هو رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته فانه يحصل للعالم اولا وبالذات الفوز بالنعيم الاخروي الدائم السرمدي الذي لا تعدل منه الدنيا بأسرها قيد شرطا وفي بعض النسخ قيدا شوطا بل مقدار صوت ويحصل له ثانيا وبالعرض وإن كان لا يجوز له أن ينويه ابتداء يحصل له ثانيا وبالعرض من شرف الدنيا ما يصغر عنده كل شرف ويتقاصر دونه كل مجد ويتضاءل لديه كل فخر وإن من فهم مقدار ما في العلوم من العلوم كان عند نفسه اعز قدرا واعلى محلا وأجل رتبة من الملوك ولذلك مر كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ان العلماء اصلوا بالشرع أن يكونوا حاكمين على الملوك فهم اعلى مرتبه منهم واجل رتبه من الملوك وإن كان متضايق المعيشة يركبون عليه ويلبسوا طمريه فاحرص أيها الطالب على أن تكون من أهل الطبقة الأولى فانك إذا ترقيت من البداية التصورية إلى العلة الغائية التي هي أول الفكر واخر العمل كنت فرد العالم يعني اذا تصورت المراد بالطبقه الأولى ثم عملت بما تصورت كنت فرد العالم وواحد الدهر وقريع الناس وفخر العصر ورئيس القرن لكن كما ذكرنا هذه تكون تبع ولا يجوز للعبد لطالب العلم أن ينويها ابتداءا وإلا صارت النية حينئذ فاسدة وكان له غرض من عرض الدنيا ومر التحذير من من ذلك واي شرف يسامي شرفك او فخر يداني فخرك وأنت تأخذ دينك عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقلد في ذلك احد ولا تقتدي بقول رجل ولا تقف عند راي لأن هذا هذه الثمره هي كذلك من أعظم ثمار العلم أن يقتطف الحكم الشرعي مباشرة من كتاب والسنه وان يتحرر من رق التقليد لي للرجال ولا تقف عند راي ولا تخضع لغير الدليل ولا تعول على غير النص هذه والله رتبة تسمو على السماء ومنزلة تتقاصر عندها النجوم فكيف بك إذا كنت مع هذه المزية مرجعا في دين الله ملجا لعباد الله مترجما لكتاب الله وسنة رسول الله يدوم لك الاجر وهي لك النفع ويعود لك الخير وأنت بين اطباق الثرى وفي عداد الموتى بعد بعد مئين من السنين ولا يحول بينك وبين هذا المطلب الشريف ما تنازعك نفسك اليه من مطالب الدنيا التي تروقها وتود الظفر بها فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحب والسبيل الذي تريد بعد تحصيلك لما ارشدتك اليه من الرتبه العلميه وتكون عذاك مخطوبا لخاطبه ومطلوبا لطالبه وعلى فرض انها تكدا عليك المطالب أي تقطع كما في قوله تعالى واعطى قليلا واكد اي قطع القليل قال وعلى فرض انها تكدا عليك المطالب وتعاندك الأسباب فلست تعدم الكفاف الذي لا بد لك منه يعني لن ي... لا يحول بينك وبين هذه المطالب العليه الأمور الدنيويه ولو كان في السعي الى كسبه و... والرزق قال فما راينا عالما ولا متعلما ما جوعا بل ولا مسلما ما تجوعا فإن الرزق مكتوب محدود ولن يموت أحد إلا قد سوف رزقه وكمل رزقه فما راينا عالما ولا متعلما ما تجوعا ولا اعوزه الحال حتى انكشفت عورته عليا أو لم يجد مكانا يكنه ومنزلا يسكنه وليست الدنيا إلا هذه الأمور طعام وشراب وثياب تكسو عورته وكذلك مسكن وما عداها فضلات مشغلة للاحياء مهلكة للأموات وعلى العاقل ان يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له ولا يعدوه ما قدره له وانه قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له فللقعود يصدّه وللسعي واتعاب النفس يوجب الوصول إلى ما لم يأذن به الله وهذا معلوم من الشرع قد توافق عليه صريح الكتاب والسنه وتطابقت عليه الشرائع فلا ينشغل العبد بامور الدنيا بحجه الكسب ونحو ذلك إلا ما لا بد منه من ضرورة ونحوها وما زاد على ذلك وكما قال رحمه الله تعالى فضلات مشغله للاحياء مهلكه للاموات واذا كان الامر هكذا فما احق هذا النوع العاقل من الحيوان الذي دارت رحى التكليف عليه ونيطت أسباب الخير والشر به أن يشتغل بطلب ما أمره الله بطلبه وتحصيل ما خلقه الله لتحصيله وهو الامتثال لما أمره به من طاعته والانتهاء عما نهاه عنه من معاصيه ومن أعظم ما يريده الله منه ويقربه إليه ويفوز به عنده أن يشغل نفسه ويستغرق أوقاته في طلب معرفة هذه الشريعة التي شرعها الله لعباده وينفق ساعاته في تحصيل هذا الأمر الذي جاءت به رسل الله لعباده ونزلت به ملائكته فإن جميع ما يريده الله من عباده عاجلا واجلا وما وعدهم به من خير وشر قد صار في هذه الشريعة فاكرم برجل تاقت نفسه عن أن يكون عبد بطنه إلى أن يكون عبد دينه حتى يناله على الوجه الأكمل ويعرفه على الوجه الذي أراده الله منه ويرشد اليه من عباده من أراد له الرشاد ويهدي به من استحق الهداية فانظر اعزك الله كم الفرق بين الرجلين وتامل قدر مسافة التفاوت بين الامرين هذا يستغرق جميع اوقاته وينفق كل ساعاته في تحصيل طعامه وشرابه وملبسه وما لا بد منه قام أو قعد سعى أو وقف وهذا يقابله بسعي غير هذا السعي وعمل غير ذلك العمل فينفق ساعاته ويستغرق اوقاته في طلب ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم من التكاليف التي كلف بها عباده وما أذن به من ابلاغه إليهم من أمور دنياهم واخرهم لينتفع بذلك ثم ينفع به من يشاء الله من عباده ويبلغ اليهم حجه الله ويعرفهم شرائعه فلقد تعاظم الفرق بين النوعين وتفاوت تفاوت يقصر التعبير عنه ويعجز البيان له الا على وجه الإجمال بأن يقال إن أحد النوعين قد التحق بالدواب والاخر بالملائكه لأن كل واحد منهما قد سعى سعيا شابه من التحق به فإن الدابه يستعملها مالكها في مصالحه ويقوم بطعامها وشرابها وما يحتاج اليه ومع هذا فمن نظر في الامر بعين البصيره وتامله حق التامل وجد عيش من شغل نفسه بطاعته وفرغها للعلم ولم يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من امر دنياه تجده ارفح يعني أكثر رفاهيه وحاله اقو وسروره أتم وتلك حكمه الله البالغة التي يتبين عندها أنه انه لن يعدو المرء ما قدر له ولن يفوته ما كان يدركه وهذا المعنى الذي ذكرناه ثابت في الشريعه مصرح به في غير موطن منها وإن من تصور هذا الأمر حق تصور وتعقله كما ينبغي انتفع به انتفاعا عظيما ونال به من الفوائد جسيمان والهدايه بيد الهادي جل جلاله وتقدست اسمائه ثم قال ان لحسن النية وإخلاص العمل تاثيرا عظيما في هذا المعنى فمن تعكست عليه بعض أموره من طلبه العلم أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبعدم إخلاصه عوقب او انه اصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبار لينظر كيف صبره لينظر كيف صبره وتحمله ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازن العطايا ما لم يكن بحسبان ولا يبلغ اليه تصوره فليعض على العلم بناجذه ويشد عليه يده ويشرح به صدره انه لا محال تواصل إلى المنزل الذي ذكرنا نائل للمرتبة التي بيننا وما احسن ما حكاه بعض اهل العلم عن الحكيم أفلاطون فانه قال الفضائل مره الاوائل حلوة العواقب فضائل مرة الاوائل حلوه العواقب يعني في البداية يكون فيها شيء من المراره والقسوه على القلب والطباع ولكن النتيجه تكون حنينه نائله من ذكرنا والرذائل بالعكس حلوة الأوائل مرة العواقم وقد صدق فإن من شغل اوائل عموره وعنفوانه شبابه بطلب الفضائل لابد أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن الامور التي يشتغل بها أترابه ومعارفه من الملاهي ومجالس الراحة وشهوات الشباب فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب وحداثة السن وميل الطبع ما هناك مرارة واحتاج إلى مجاهده يرد بها جامحه طبعه ومتفلت هواه ومتوتب نشاطه ولا يتم له ذلك إلا بالجام شهوته بلجام الصبر ورباطها بمربط العفه وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاويه من زوايا المسجد ومقصوره من مقاصل المدارس لا ينظر إلا في دفتر ولا يتكلم إلا في فن من الفنون ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعلم واترابه ومعارفه من قرابته وجيرانه وذوي سنه واهل نشاته وبلده يتقلبون في رافه العيش ورائق القصر وإذا انضم لذلك الطالب الى هذه المرارة الحاصله له بعزف النفس عن شهواتها مراره الاخرى هي أعواز الحال وضيق المكسب وحقاره الدخل لا بد أن يجد من المرارة المتضاع عفتي ما يعظم ما يعظم عنده موقعه لكن ده يذهب عنه قليلا قليلا فأول عقده تنحل عنه من عقد هذه المرارة عندما يتصور ما يقول به الأمر وينتهي اليه حاله من الوصول إلى ما قد وصل إليه من يجده في عصره من العلماء ثم تنحل عنه العقده الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق فانه عند ذلك يجد من اللذه والحلاوه ما يذهب بكل مرارة ثم اذا نال من المعارف حظا واحرز منها نصيبا ودخل في عداد أهل العلمي انه متقلبا في اللذات النفسانيه التي هي اللذات بالحقيقه ولا يعدم عند ذلك من اللذات الجسمانية ما هو أفضل واحلى ولا يعدم عند ذلك من اللذات الجسمانيه ما هو افضل واحلى من اللذات التي يتقلم فيها كل من كان من اطرافه وهو اذا وازن بين نفسه الشريفه وبين فرد معارفه الذين لم يشتغل بما اشتغل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط ووجد من السرور والحبور ما لا يقادر قدره إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وهي وصيه جامعه لطالب العلم لا في في اول امره ولا سيما اذا وقفت امامه حبائل الدنيا وما قد يسوفه الإنسان لنفسه وما يراه من غيره من غيره بل الاقبال على على الدنيا قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعات طالبه ودرسه وعنوانه له في المقدمة بلفظ مغاير لي لهذا اللفظ وهو قوله الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه ولا أن ما تقدم في المقدمه قد يكون متاخرا فيه في الكتابة وقد يكون سابقا كما هو عاده اهل العلم وقد يقال بان المصنف رحمه الله تعالى انما اراد المغايره بينهما لان الكتابه ليس فيما يتعلق بالفقه ونحوه فانما أراد أن يتفنن في في العبارة وسبق معنى كذلك بيان ما يتعلق به بالأدب وتعريفه عند عند اهل العلم وكلام العلماء قديما وحديثا في مراتب الادب وهذه الآداب المذكوره في هذا الفصل وما سيأتي هي على نوعين منها ما هي آداب شرعيه منسوبه إلى الشرع دل عليها دليل الكتاب والسنه وهذه على نوعين منها ما هو مشترك بين العالم والطالب ومنه ما هو مختص به بالعالم وهذا الذي اراد هنا ان يذكر شيئا من من النوعين مشترك ثم سياتي فيما يتعلق به بصلاح الباطن والظاهر هذا ليس خاصا بالعالم بينما هي عامه بين بين اهل الاسلام كل كل مسلم يجب عليه ان يصلح ظاهره وباطنه لكن يتاكد ذلك في حق العالم ويتاكد ذلك في حق المتعلم النوع الثاني من الاداب عرفيه ترجع إلى العرف وهذه ينظر فيها قد تناسب هذا العاصم لانه قد يؤلف المؤلف في ذاك الزمان ويكون ثم عرف شائعا بينهم قد لا يحسن اعماله في في هذا الزمن وليس كل ما قرأ طالب العلم شيئا في كتب الادب لا سيما فيما يتعلق بالعرف حينئذ يكون ماذا يكون ممتثلا به على وجهه أو انه يطالب غيره من طالب أو عالم او متعلم ان يكون على ذلك النهج الذي قد كان سابقا لا بد من النظر في أن الاعراف تتغير واذا كان كذلك فينظر فيها بحسبها كل واحد أو كل أدب ينظر فيه ويزن به بالشرع اذا هذه الأداب التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى على نوعين منها أداب شرعيه دل عليه الكتاب والسنه وهي عامه ولا شكال فيها والاداب العرفيه التي ترجع إلى العرف ومقام المروءه ونحوها هذه تختلف من زمن الى زمن بل من بلد الى إلى بلد وقد يكون الشيء خارما للمروءه في بلد ولا يكون كذلك في في بلد اخر قال الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاه طالبه ودرسه يعني سيذكر ثلاثة أشياء أدب العالم في نفسه يتعلق بذاته وقلبه وبدنه ومراعاه طالبه يعني طالب العلم ودرسه اذا ثم آداب تتعلق بالعالم في نفسه ثم آداب تتعلق بالعالم مع التلميذ مع طلبه ثم آداب تتعلق بالعالم مع مع الدرس والمصنف رحمه الله تعالى قدم هذا النوع على ما يتعلق به المتعلم قال الذي يتبادر الى الذهن أنه يقدم ما يتعلق بالمتعلم على ما يتعلق بالعالم لأن ثاني وسيله إلى الى الاول يكون متعلما ويتأدب بالآداب ثم بعد ذلك يكون ماذا يكون عالما معلما قال وفيه ثلاثة فصول أي في هذا الباب ثلاثه فصول فصل فصول جمع فاصل ومرتعريف الفصل في اللغة وللصلاح قال الفصل الأول في ادابه اهداف العالم في نفسه هو يعني في ذاته وذكر انواعا وهي 12 نوعا قال رحمه الله تعالى وهو اي هذا الادب الذي قدره بأنه في نفسه اي في ذاته والمراد بالنفس هنا ما يتعلق بالباطن والظاهر لان البدن او الانسان اسم مسماه الظاهر والباطن ولذلك اذا قيل العبد فهو اسم مسمه الروح والجسد واذا قيل زيد مسماه الروح والجسد ليس الروح دون الجسد ولا ولا العكس هذا الذي يكون في لسان العربه وكذلك في الشرع لذلك الخلاف الوارد بين اهل العلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم اسري بروحيه دون بدنه حينئذ هذا مخالف للنص لأن الله تعالى قال سبحان الذي اسرى بعبده والعبد اسم مسمه الروح والبدن مع ليس الروح دون البدن ولا البدن دون الروح والتفصيل حينئذ نحتاج الى الى دليل وليس ثم دليل والله النص ماذا أن اوسليا بروحه وجسمه معا فقوله في نفسه اي في ذاته حينئذ يصدق على على الباطن وعلى وعلى الظاهر ثم آداب تتعلق بالقلب ثم آداب تتعلق باللسان ثم آداب تتعلق بالاعمال جوارح والأركان قال وهو 12 نوعا نوع صنف من كل شيء هذا باعتبار المعنى اللغوي فان كان عندهم هو اخص من الجنس وتم اعتبارات منطقيه لا داعي لي تعرض لها وانما اراد به هنا وهو 12 نوعا أي صنف النوع بمعنى بمعنى الصنف والصنف من كل شيء يختلف به باعتباره صنف من الثياب وصنف من البيوت صنف من الاراضي صنف من العقارات وحذانك هو مختلف قال النوع الأول أي الصنف الأول من الاداب المتعلقه بالعالم ذكر هذا الأدب وهو مستفتح بالاداب وهو في الحقيقة عام يتعلق بي بكل مسلم لانه كما سياتي في هذه الاداب أو ما سياتي من الاداب بالمتعلم هذه ثم أو جملة منها ما يتعلق باعمال القلوب ولا شك أن اعمال القلوب وصلاح الباطن هو الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منه المتعلم وان يعتمد عليه بعد الله عز وجل كذلك العالم فان الصلاح الظاهر فرع عن صلاح الباطن هكذا المقرر في الشرع لان ثمة تلازما عند اهل السنه والجماعه بين الباطن والظاهر فليس الباطن مفككا عن الظاهر وليس الظاهر مفككا عن عن الباطن بل هما متلازمان والذي يوجد اولا ويكون اساسا وقاعده للآخر هو صلاح الباطن يكون قاعدة واساسا للي لصلاح الظاهر وليس العكس كما قد يظنه البعض وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا صلحت صلح رتبه على جهتي جواب الشرط مع فعل الشرط كما إذا قلت إذا جاء زيد اكرمته فالاكرام مرتب على ماذا على مجيء زيد حينئذ مجيء زيد يكون اولا ثم يترتب عليه الاكرام هذا الذي يدل عليه صيغه الشرط كذلك إذا صلحت هذه المظره التي بين النبي صلى في اخر حديث انها ماذا انها القلب اذا صلحت قال صلح الجسد كله فدل ذلك على أن ثم اصلا وثم فرعا الاصل هو صلاح القلب والفرع هو صلاح الجسد وليس العكس ليس ليس العكس فمن رام اصلاح الباطن بإصلاح الظاهر فقد اخطا الطريق وكان مصادما لي لهذا النص لماذا لانه قد يوجد صلاح الظاهر فيما يتبادر إلى الناظر بكونه صلاحا ولا يستلزم صلاح الباطن ويدل على ذلك وجود فئة التي أطلق عليها الشرع بأنها المنافقون أهل النفاق ما الذي يميزهم عن أهل الإيمان أهل الإيمان جمعوا بين الصلاحين كذلك قسم الله عز وجل الطوائف طائف الناس في أول سوره البقر إلى ثلاثه طوائف طائف الأولى المؤمنون الخلص الذين جمعوا بين صلاح الباطن والظاهر طائف الثانية الكفار الخلص الذين جمعوا بين فساد الباطن وفساد الظاهر الطائفه الثالثه المنافقون وهذا افترق عندهم الصلاح في ظاهر فعلهم من حيث القول والفعل وافقوا اهل الاسلام اذا وجد ما ظاهر ماذا ذا الصلاح لكن الباطن فاسد اذا وجد صلاح الظاهر ولم يستلزم صلاح الباطن فلو كان مستلزما لحصل عندنا وليس عندنا العكس وهو أنه يصلح باطنه ولا يصلح ظاهره إلا على قولي المرجئه اللي على قول المرجئه صلاح الباطن يكون معمورا به بالايمان ولكنه في ظاهر ماذا لا يفعل واجبا ولا ينتهي عن محرم قالوا هذا مؤمن كامل الإيمان وهذا ليس مخرج على أصول اهل الإسلام انما هو مخرج على أصول الجهم ابن صفوان واتباعه حينئذ نقول هذا الذي دل عليه الشرع وهو أن العبرة بصلاح البواطن واما الظاهر فيكون حنيذ فرعا على صلاح الباطل هذا يجعل المرء والمسلم يعرف حنيذ كيف يصلح نفسه وهو أن يكون ثم اهتمام باعمال القلوب ثم اهتمام بمعرفة ما يفسد القلوب ما الذي يعمرها وما هي الأسباب الجالبة لصلاح الباطن وما الذي يفسدها وما حقائق هذه المفسده إن وجد وتحقق ذلك حينئذ فليهن بسلاح ظاهره وأما الاهتمام بالواجبات الظاهرة دون واجبات الباطن والاهتمام بالمحرمات الظاهرة دون محرمات الباطن هذا على خلاف الشرع وهذا كذلك يفيد في مقام الدعوه إلى الله عز وجل وحث الناس على ما يصلح قلوبهم أكثر مما يتعلق بترك الواجبات أو فعل المنهيات التي تتعلق بي بالظاهر ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من جمله من اعمال القلوب هذه لابد من التعرض لها على جهة الإجمال في موضع الاجمال والتفصيل فيه في في موضع التفصيل لكن طالب العلم ينبغي أن يفهم قاعدة وهي أن ان الادب في طلب العلم او شيء تقول المنهجيه في طلب العلم مبنيه على او مبنيه على هذين الاصلين اولا منهجيه تتعلق بمعامله العبد مع مع ربه ثانيا منهجية تتعلق بماذا بمعرفه ما يقرا وكيف يقرا وماذا يحفظ وما الذي يحفظه وكيف لا ينسى الى اخر ما يكون من شاني النظر في هذه المنهجيه الان نجد العكس الاهتمام بالمنهجيه المتعلقه بالحفظ والمتون وصارت هي الأصل وامل المنهجيه المتعلقه بمعاملتي المتعلم طالب العلمي مع ربه جل وعلا هذه صارت فرعا بل قد لا ينشط لها طالب العلمي قد لا يريدني تحدث عنها ابتداء انما إذا سال علم منهجيه قال ماذا احفظ في النحو ما الذي اقدم وما الذي اخر وكيف يكون الحفظ ونحو ذلك لا شك ان هذه مهمة ولابد من السؤال عنها لكن ليست هي الاصل ماذا يستوي طالب العلم أن يحفظ 20 الفيه أو يحفظ الجنبين الصحيحيين حين نيته فاسده هل ليس بيد شيء جواب لا العلم ليس ما, ما حفظ العلم ما نفع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال النوع الأول وذكر فيه رحمه الله تعالى جمله من اعمال القلوب المتعلقه بالقلب قال النوع الأول دوام مراقبه الله تعالى في السر والعلاء والمحافظه على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وافعاله فانه أمين على ما اودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم قال الله تعالى لا تخون الله والرسول وتخون اماناتكم وانتم تعلمون وقال تعالى بما سحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ علم ما نفع هذه هي ينبغي حفظها ليس العلم ما ما حفظ يعني المحفوظ فكم من حافظ لم يتبع به بعلمه انما العلم ما ما نفع او الذي يعمل به ويصحح النية به وهو الذي يورث خشية الله عز وجل والخوف منه ذكر رحمه الله تعالى في هذه القطعه ادبين وعملين صالحين من اعمال القلوب الأول ما أشار اليه بقوله دوام المراقبة دوام قالوا دام الشيء يدوم وكقال يقول وكذلك دام يدام كخاف يخاف فالماضي منه قد يكون على وزن فعلا وقد يكون على وزن فاعلا دوما ودواما وديمومه والمداومه على الأمن المواظبة عليه وهنا ذكر عملا قلبي وهو المراقبه ثم ليس المراد المراقبة في حس في وقت دون دون وقت وانما المراد المداومه والمحافظة على هذا العمل الجليل ورقب الشيء يرقبه حرسه كراقبه مراقبة رقابا قاله ابن العربي وانشد يراقب النجم رقاب الحوت ولا شك ان من اسماءه جل وعلا الرقيب من اسماءه الرقيب وهو الحارس والحافظ للناس هنئذ الرقب شيء يرقبه حرسه كراقبه مراقبه ورقابا وانشد ابن العربي يراقب النجم رقابا الحوت يصف رفيقا له يقول يرتقب النجوم ويراقبها كيرعاها ويراعيها دوام المراقبه اذا ثم مراقبه هو عمل صالح جليل ياتي بيانه والمراد هنا المداومه والمحافظه والملازمه والمراعاه لهذا العمل قال في السر والعلانية سر بالكسر ما يكتم في النفس من الحديث يقال سررته اي كتمته وهو من الاضداد قالوا اسررته أي اعلنت لكن المراد به ماذا هنا بمعنى الكتمان لانه قابله بالعلانية وجمعه أسرار والسرير كذلك عمل السر من خير أو شر والجمع سراير واما العلانيه فهي معلومه بقوله السر فاذا كان السر المراد به الكتمان والمراد به ما يكون في النفس كذلك العلانيه يكون بمعنى ما يظهر اما من الأعمال واما ما يكون باعتبار اعتبار الناس الحنيذين قد يفسر في السر بأنه الباطن ما يخفيه في نفسه والعلانيه ما يظهره يعني ما يقابل الظاهر والباطن لان العمل قد يكون قلبي فيكون سرا وقد لا يكون قلبيا انما يكون باعتبار الظاهر ويشمل الحنيذين اللسان قول اللسان ويشمل اعمال الجوارح والأركان أو باعتبار آخر أن السر ما يفعله بينه وبين ربه يعني لا يراه أحد من, من الناس والظاهر أو العلانيه ما يفعله امام الناس فهو معتبر بهذين الامرين واما ما يتعلق بالمراقبه ونحوها قد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في المدارك في منزلة المراقبه قال قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيب على كل شيء يعني على كل حركة وسكنة في القلب أو في الظاهر كان رقيبا وقال تعالى وهو معكم اينما كنتم وقال تعالى الم يعلم بان الله يرى وقال تعالى فانك باعيننا وقال تعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور إلى غير ذلك من الايات الداله على عموم علم الله عز وجل وعموم معيته وفي حديث جبريل عليه السلام انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان فقال له أن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني مشاهد ولاطلاع أن تعبد الله كانك تراه كانك مطلع على الله عز وجل فان لم تكن تراه فانه يراك اذا مشاهد لك قال رحمه الله تعالى المراقبه تعريفها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ظاهره وباطنه هو معناه المصنف رحمه الله تعالى بقوله في السر اذن دوام علم العبد ثم علم يتعلق بالعبد وتيقنه بالاطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه حينئذ يتيقن العبد ويعلم أن الله عز وجل مطلع على ما يكون في في قلبه وكذلك ما يظهره على لسانه وجوارحه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة اذا ملاحظه الرب جل وعلا وانه مطلع على على العبد ظاهرا وباطنا هو المراد بمعنى المراقبة قال وهي ثمره علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظه وكل نفس وكل طرفه عين فاذا سشعر العبد وطالب العلم والعالم ذلك المعنى حينئذ اثمر من اعمال القلوب ما لا يعلمه الا الله عز وجل قال والمراقبه هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير فمن عقل هذه الأسماء عرف معانيها وتعبد لله عز وجل بما دلت عليها من مضمونها وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبه والله اعلم اذا بينا رحم الله تعالى معنى المراقبه وان التعبد لله عز وجل ببعض اسمائه التي تدل على عموم علمه وعموم سمعه وبصره وحفظه ورقابته على العبد قال رحم الله تعالى وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الضواحي بمعنى أنه إذا تيقن أن ما يكون في القلب الله عز وجل مطلع عليه لابد وان يؤثر في ماذا فيما يتعلق بي بالظاهري قال وارباب طريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطئ يعني ما يخطر في في النفس وما يكون من حديث النفس وما يكون من ارادات القلب وحركاته سبب لحفظها في حركات الظواهر وهذا كما ذكرت لك انفا انما ما يكون في القلب هو الذي ينبني عليه صلاح الظاهر قال فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلى قيل من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه وقيل علامة المراقبه إثار ما انزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله وقيل المراقبه خلوص السر والعلانية لله عز وجل وقيل أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبه والمراقبه وسياسة عمله بالعلم أن يسوس عمله بالعلم أن يكون العلم قائدا لكل عمل وقيل إذا جلست للناس فكن واعضا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك كل ذلك يشير إلى المعنى الاصلي الذي قدمه رحم الله تعالى وهو أن المراقبه متعلقة بالقلب في الاصل ولها أثر في في الجوارح ثم جعل صاحب المنازل مراقب على درجتين درجة الاولى مراقبه الحق تعالى في السير إليه على في السير اذا الابد من سير المراد به التعبد وهو ايجاد العمل الباطن والظاهر ثم لابد ان يكون هذا السير بالاستقامه والمداومه عليه بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة والسرور باعث وسيفسر مقيم رحمه الله تعالى هذه الجمل قال وقوله بين تعظيم مذهل فهو امتلاء القلب من عظمه الله عز وجل امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك ان تعظيم غيره وان الالتفات إليه أي لذلك الغير فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله بل يستصحبه دائما فإن الحضور مع الله يوجب انسا ومحبه الا إن مقارنهما تعظيم أو اورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونه فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب اول سبب للبعد عنه والسقوط من عينيه ولذلك قال بعض سلف من عبد الله بالحب وحده فوز نديك دل ذلك على انه لابد أن يجمع بين الحب والتعظيم معا وكذلك الخوف والرجاء قال ابن قيم رحمه الله تعالى فقد تضمن كلامه خمسة أمور في الدرجه الأولى سير إلى الله يعني تعبد لله عز وجل بالاعمال الباطنه والظاهرة والسدامة هذا الثين هو ما جاء التعبير عنه في الشرع بالاستقامه والديمومه وحضور القلب معه ثالث وتعظيمه والذهول بعظمته عن غيره لانه اذا احب الله عز وجل إن شغل القلب بحبه الله عن محبه الغير وكذلك سائر الاعمال القلبية واما قوله مدانات حاملة فيريد دنوا وقربا حاملا على هذه الامور الخمسه يعني قرب من الله عز وجل وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيما وذهولا عن سواه وبعدا عن الخلق قال واما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذه التي يجدها في تلك المدانه فإن سرور القلب بالله وفرحه به قره وقره العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وجعل رحم الله تعالى ان السرور والفرح اذباعث إلى تحقيق التعبد لله عز وجل لان القلب إذا سر وفرح بشيء اقبل عليه وإذا لم يكن ثم فرح ولا سرور حينئذ كماشى منه فكلما تعلق السرور بالله عز وجل كان ذلك خيرا له في الاقبال على ربه عز وجل قال وليس له نظير يقاس به وهو حال من احوال اهل الجنه حتى قال بعض العارفين انه لتمر بي اوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه ابتغاء مرضاته ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم ايمانه واعماله فإن للايمان حلاوه كما جاء النص بذلك من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوه الإيمان لذلك على أن هذه مسائل متعلقه بالباطن اولا واخرا ثم ما يكون الفرع باعتباري الظاهر قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق طعم الايمان ولا شك ان الطعم هنا المراد به الطعم الذي هو حسي يعني يدرك به بالحس ويشعر به في قلبه ثم علقه على ماذا من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسولا والرضى لا شك انه عمل قلبي والايمان في الأصل هو عمل قلبي وله ثمره باعتباري الظاهر وقال ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان فاثبت للايمان حلاوه كما أثبت بالحديث السابق طعما من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار هذه الاعمال الثلاث كما ترى اعمال قلبية وهي من متعلقات الإيمان قال رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى يقول إذا لم تجد للعمل حلاوه في قلبك وانشراحا فاتهمه يعني اتهم العمل بأنه مدخول لم يكن على الجاده في الباطن والظاهر إذا لم تجد للعمل حلاوه في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور إذا عمل العبد عملا شكره الله عز وجل يعني أنه لا بد ان يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه بقوه اشراح وقره عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول اما باعتبار الباطن وإما باعتبار الظاهر ثم قال درجة الثانية من درجات المراقبه مراقبه نظر الحق برفض المعارضه بالاعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض تضح ذلك من كلام القيم رحمه الله تعالى قال هذه مراقبه لمراقبه الله لك يعني مراقبه المراقبه فهي مراقبه لصفه خاصه معينه وهي رفض المعارضة في الباطن لان العبد قد تكون له ارادات تعارض ماذا تعارض الشرعة اما باعتبار الشرعة وإما باعتبار القدر وهي توجب صيانه الباطن والظاهر وصيانه الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة يعني الا يكون فيها ما يخالف الشرع وصيانه الباطن بحفظ الخواطر والارادات والحركات الباطنه التي منها رفض معارضه أمره وخبره بأن يعترض على على الشرع فيتجرد الباطن من كل شهوه واراده تعارض امره ومن كل اراده تعالذ ارادته ومن كل شبهة تعالذ خبره ومن كل محبة تزاحم محبته وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من اتى الله به وهذا هو حقيقه تجريد الأبرار المقربين العارفين وكل تجريد سوى هذا فناقص وهذا تجريد ارباب العزائم هذا ما يتعلق ببيان الدرجتين الأولى والثانية وهذا مما يجعل العبد ينبغي أن ينظر في هذه المنزل على وجه التحقق والتحقيق يتعلم ما يراد بمثل هذه الاعمال القلبية ثم يتحقق بها ويراقب نفسه في ذلك قال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب الى اعلى المقامات فإن عجز العبد عنه حط إلى المقام الوسط كما قال اعبد الله كانك تراه بينا درجه العليا فهذا مقام المراقبه الجامع لمقامات الإسلام والايمان والإحساء ثم قال فان لم تكن تراه فإنه يراك فحطه عند العجز عن المقام الأول إلى المقام الثاني وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء وهكذا الحديث الآخر إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا لان الصبر ادنى منزلة من, من الشكر والرضا فرفعه إلى اعلى المقامات ثم رده إلى اوساطها ان لم يستطع الاعلى فالاول مقام الاحسان والذي حطه إليه مقام الإيمان وليس دون ذلك إلا مقام الخسران وسئل اسماعيل بن جيد ما الذي لا بد للعبد منه فقال ملازمه العبودية على السنة ودوام المراقبه وكذلك قال ابن قيم رحمه الله تعالى ومقام المراقبه جامع للمعرفه مع الخشية وبحسبهما يصح مقام المراقبة ما القلوب في الجمله هي هي متداخله بعضها مبني على على بعض بل بعضها لا يوجد الا اذا تحقق بالاخر وبين ذلك منقي رحمه الله في مقدمة مدارد السالكين اذا الدوام مراقبه الله تعالى في السر والعلانية بأن يشعر العبد سواء كان عالما أو متعلما او مسلما ايا كان ذلك المسلم أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه مطلع على قوله مطالع على اعماله وينبني على ذلك أنه سيكتب ما له وما عليه ثم بعد ذلك يحاسب ويجازى قال والمحافظه على خوفه هذا اشار إلى منزلة أخرى وهو ما يتعلق بالخوف من من الله عز وجل والمحافظه على خوفه في جميع حركاته وسكناته فيقال حفظه كعلمه حفظا حرسه اذن المحافظة على خوفي اذا يوجد الخوف ثم يحرص لأن هذه اعمال قلبيه توجد وقد تزول ولذلك يخاف العبد من ماذا يخاف من العقوبه كما سياتي وهو الذي سماه ارباب السلوك خوف العامه وقد يكون ثم ليس ثم معصية يخاف منها وانما تكون عنده طاعات فيخاف أن يسلب هذه الطاعات حينئذ قد لا توجد الطاعه ويترك اما واجبا ويتلبس بمنهي عنه فيخاف من العقوبه حينئذ قد لا لا يترك واجبا ولا يتلبس بمنهي حينئذ كيف يخاف يقول يخاف من ماذا يخاف من مكر الله عز وجل ان يسلب هذه الطاعه ولذلك المحافظ على الخوف مطلقا سواء كان عاصيا فيخاف العقوبه وإن كان طائعا ولم يتلبس بمعصيه كذلك يخاف من مكر الله عز وجل فالمحافظه ماخذه من حفظه كعلمه اي حرسه كما في الصحاح وحفظ القرآن استظهره اي وعاه على ظهر قلب وحفظ المال والسر رعاه والمحافظة المواظبه على على الامر ومن قول تعالى حافظوا على الصلوات اي صلوها في اوقاتها وقال الازهري اي واظبوا على إقامتها في مواقيتها ويقالوا حافظ على الامر وثابر عليه وحارص وبارك إذا داوم عليه والخوض حينئذ لابد من المداومه ولابد من من الحراسه وقال غيره المحافظه المراقبة وهو من ذلك ولكن هنا لابد من جعل فصل بين بين النوعين قال في جميع حركاته الحركه ضد السكون السكنات بمعنى انها ضد الحركات متقابلات في قولي في السر والعلانية واقواله وافعاله كذلك داخلة فيه في الحركات لان ما يتحرك به اما يكون قولا واما يكون فعلا وقد يكون تكون الحركه بالقلب فانه أي العالم أمين اي حافظ والامانه والامانه ضد الخيانه ضد الخيان فاستودعه الله عز وجل عنده العلم الشرعي فلا من حراسته ولا بد من العمل به ولا بد من تبليغه غيره وإلا صار فيه شيء من من الخيانه وقد امينه وفي الحديث المؤذين مؤتمن متمن القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه امينا حافظا والأمين كذلك القوي لانه يوثق بقوته ويؤمن ضعفه قال فانه أمين على ما اودع من العلوم المراد بالعلوم هنا العلوم الشرعيه وأودع والذي أودعه من الله عز وجل وأو الذي أعطاه العلم أو الذي منحه ما منحه من وسائل العلم والوديعة واحدة الودائع يقال أودعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده وأودعه مالا أيضا قبله منه وديعة وهو من الأضداد واستودعه وديعة استحفظه إياها قال وما منح من الحواس والفهوم هذا ما يكون به اعطى خاصا على على عام وما منح ما منحه الله عز وجل ومنحه يعني اعطاه والاسم المنحة بالكسر وهي العطية من الحواس جمع حاسة وهي وسيلة العلم كذلك قال من الحواس والفهوم والفهم حينئذ هو نتيجة للحواس كذلك الحواس جمع حاسة ومن السمع والبصر ونحو ذلك فبه يتعلف حصل الفهم اذا اودع من العلوم واعطي كذلك وسائل العلم من الحواس والفهوم والحواس المشاعر الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس واحس شيء وجد حسه قال الاخفش احس معناه ظن ووجد ومنه قول تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر لكن المراد هنا المشاعر وهي الحواس الخامس وتسمى كذلك المدارك الخمس والفهوم جمع فهم وفهم الشيء بالكسر فهما اي علمه والفهم المراد به ادراك معنى معنى الكلام كان العلم هو مطلق الإدراك والفهم أخص منه قال هنا وما منح من الحواس والفهوم اذا المحافظة على خوفه لماذا فإنه أمين على ما اودع من, من العلوم فإن ضيع هنذ يحاسبه الله عز وجل وحاسبه كذلك على الوسائل التي اعطي من أجل أن ينال بها العلم فاشار رحمه الله تعالى بهذه الجمله الى منزله الخوف من من الله عز وجل قال ابن قيم رحمه الله تعالى هي من أجل منازل الطريق وانفعها للقلب وهي فرض على كل أحد على كل مسلم ولذلك إذا فات الخوف من القلب مطلقا فات الإيمان والاسلام بمعنى أنه عمل قلبي شرط في صحة الإيمان كما هو شان التوكل على الله عز وجل ولذلك قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اذا جعله شرطا في صحه الإيمان ودل ذلك على أنه اذا انتفى التوكل كليا انتفى الايمان به بالكليه وهي فرض على كل أحد قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني هذا أمر الامر يقتضي الوجوب ثم علقه بالشرط بقول إن كنتم مؤمنين فدل ذلك على أنه اذا انتفى الخوف انتفى الايمان وجعلهما مترابطين متلازمين ولذلك قلنا هذه الاعمال ليست خاصه بالعالم ولا بالمتعلم انما هي عامه لكل مسلم قال تعالى وهيا يفرحبون وقال فلا تخشوا الناس واخشون ومدح اهله في كتابه واثنى عليه فقال إن الذين هم من خشة ربه مشفقون إلى قوله اولئك يسرعون في الخيرات وهم لها سابقون وفي المسند والترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله تعالى الذين ياتون ما اتى وقلوبهم وجله اي خائف مشفق اه الذي يزني ويشرب الخمر ويسلق قال لا يا ابن الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يقبل منه اذا الخوف ليس متعلقا بالعاصي والعصاة فحسب انما يكون كذلك باهل الطاعه قال قال الحسن اعملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشيه والمنافق جمع اساءه وامن والوجل والخوف والخشية والرهبه الفاظ متقاربه غير مترادفه يعني ثم فرق هي متقاربه في الجملة لكن ثم فروق بينها تجعلها غير مترادفه قيل الخوف توقع العقوبة على مجال الأنفاس توقع العقوبه على مجال الأنفاس يعني بعدد الأنفاس توقع العقوبه وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف وقيل الخوف قوة العقل بمجار الاحكام وهذا سبب الخوف لانه نفسه يعني ثم أسباب للخوف وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره هرب القلب الخوف هرب القلب من حلول المكروه الذي هو المخوف عند استشعاره وحضوره ب بقلبه قال والخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله تعالى قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فهي خوف المقرون بمعرفة بعلم واما خوف العامة فهم يكون بدون دون علم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اتقاكم لله واشدكم واشدكم له خشية قال فالخوف حركه والخشيه انجماع وانقباض وسكون فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان احداهما حركة للهرب منه يعني يتحرك القلب ويريد ماذا ان يهرب من هذا العدو وهذه هي حاله الخوف والثانيه سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشيه إذا اذا راى عدوا او راى سبعا حينئذ ثم حركتان الحركه الأولى فرار يريد ان يفر الحركة الثانيه ان يستقر حيث يكون ثم مامن هذه الثانيه هي هي الخشيه قال واما الرهبه فهي الامعانه في الهرب من المكروه أم عن الفرس وتباعد في عدوه الامعانه في الهرب من المكروه يعني البعد تمام البعد لان الخوف قد يبتعد لكنه يكون قريبا كذلك لكن إذا امعن يعني بعد وتم بعده حينئذ هي الرهبه وهي ضد الرغبة التي يسفر القلب في طلب المرغوب فيه واما الوجل فرجفان القلب وانضاضه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته واما الهيبه فخوف مقارن للتعظيم والاجلال واكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة والإجلال تعظيم مقرون به بالحب وهذا يدل على أن هذه الاعمال كلها متقاربه وبعضها يدخل في في بعض وبعض قد يكون اصلا ل لبعض قال فالخوف نعمه المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والهيبه للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشيه كلما كان بالله اعرف كان منه أخوف وكذلك اخشى والمراد المعرفه بالله عز وجل باسماءه وصفاته وافعاله وما يتعلق كذلك فكل بشرعه فكل بشرعه فكلما كمل ذلك في قلب العبد كمل خوفه خشيته من ربه جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي رواية خوفا ومذاك الا لكمال علمه بربه وخالقه جل وعلا وقال لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا لو تعلمون ما اعلمن ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من الصعودات الى الصعودات بضم الصاد والعين تجارون إلى الله تعالى يعني الى الجبال والمرتفعات قيل الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه وقيل الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد اذا خفته هربت منه الا الله عز وجل فإنك اذا خفته هربت اليه فالخائف هارب من ربه الى الى ربه ولذلك قال تعالى ففِروا إلى الله تفروا منهم إليه جل وعلا وقيل ما فارق الخوف قلبا الا خريف وقال ابراهيم بن إذا اذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها ومع ذلك ومع جلاله هذه المنزلة إلا أن الخوف ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره فهو ان كان عملا قلبيا جليلا عظيما وهو فرض على كل عبد على كل مسلم إلا أن فرضيته باعتبار الوسيله لا باعتبار المقصد ولذلك قال النقيم والخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل لانه يكون حاجزا بين العبد وبين الوقوع فيه في المعاصي قال ولهذا يزول بزوال المخوف إذا زال المخوف زال زال الخوف فان اهل الجنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والخوف يتعلق بالافعال والمحبه تتعلق بالذات والصفات ولذلك يدخل الجنه مع حبه لله عز وجل لأن متعلق المحبة الذات والصفات وهي بقياته واما ما يتعلق بالخوف فقذال بدخول الجنه وذلك على أن الخوف ليس مقصودا لذاته ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم جل وعلا اذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف ولهذا كانت منزلة المحبه ومقامها اعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه والخوف المحمود الصادق محال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه الياس والقنوط من رحمه الله عز وجل ولا شك ان الياس والقنوط من الكبائر التي قد توضيب صاحبها الى الى الكفن قال ابو عثمان صدق الخوف هو الورع عن الاثام ظاهرا وباطنا يعني الخوف الصادق هو الذي يجعل العبد ينكف في الظاهر وفي الباطن عن الوقوع في, في المعاصي قال ابن قيم وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله مكانا واقيا حاجزا بينك وبين الوقوع في معصية الله عز وجل في ترقي واجب او فعل محرم فهو الخوف وما زاد على ذلك فلا حاجة إليه البتة وقال صاحب المنازل الخوف هو الانخلاع من طمانينه الأمن بمطالعة الخضر قال ابن قيم يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد من الوعد و الوعي ثم ذكر رحم الله تعالى انواعا ودرجات للخوف ولا بد من ذكرها فيما يأتي ونقف على هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين